وكذالك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الاحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك على كما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم و إن ان ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين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 قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وخف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لإن أكله الذئب ونحن عشبة إن إذا اللخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غياب الجب وأوحينا إليه لتنب أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاء أباهم عشا أي يبكون قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين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 إنا لنراها في ظلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وأاتت كل واحدة منهن سكينا وقالت خوج عليهن فَلَمَّا رَأيناهُ أكبرناهُ وَقَطعنا أيديهُنَّ وَقُلنا حاشٰل اللَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلِكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَلِكُ النَّالِذِ لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَأيتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمْ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 وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ جَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونَ يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُمْدُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُنُونَ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 قال معذَّ الله أن أخذ إلَّا ما وَجَدْنا متعنا عِندَهُ إِنَّ إذا الظالمون فَلَمَّا استئسوا منه خلصوا نجية قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْسِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّتُمْ فِي يُوسُف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 وَإِنَّا لصَادِقُونَ قَالَ بَلْ سَوَلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِ بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَتَوَلَّا عَنْهُمْ قَالَ يَا أَسَفَعَ لَا يُسْفَعُ وَبْيَضَّتْ عِنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَاضِمٌ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 وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ قَالُوا تاللهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا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 ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العظيم